وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة قوية للتواصل ونقل المعرفة وتبادر الخبرات، لكنها في المقابل قد تسبب الإدمان وتساهم في نشر الإشاعات والمعلومات الكاذبة، كما تهدد خصوصية الأفراد وتؤثر على صحتهم النفسية في بعض الأحيان. المهم هو الاستخدام الواعي لهذه الوسائل ووضع حدود واضحة للوقت والمحتوى. إذا أحسن استخدامها، فهي تعد من أهم وسائل التأثير والتغيير في العصر الحديث.